التفكير العلمي هو عملية عقلية تأتي نتيجة لتطور طويل وتجارب متعددة تغلب خلالها الانسان على العديد من العقبات وكان يتشور انه يستطيع الوصول الى الحقيقة من خلال اساليب مختلفة الا ان بعض تلك الاساليب قد اتضح قطعها وتم استبعادها السمات المميزة للتفكير العلمي هي التي تمكنه من بناء المعرفة وزيادة تهنة للعالم وهذه السمات يمكن تغيصها فيما يلي التراكمية حيث تبنى المعرفة العلمية على المعلومات السابقة وتحوم بتطويرها مما يمثل تطورا رأسيا المعرفة الفلسفية والفنية تنمو أفقيا حيث يتم التركيز على الآراء والأفكار القديمة بجانب جديدة وتظل موضع دراشة مستمر على النقيض، المعرفة العلمية تتسم بالتراكمية وتنتقل إلى مستويات أعمى النشقية الحقيقة العلمية ليست ثابتة بل تتطور باستمرار حتى اذا شعر العلماء في فترة معينة انهم وصلوا الى نتيجة نهائية فان هذه الحقيقة تتغير مع مرور الوقت وتجارب جديدة سماد التفكير العلمي هذه تمكنه من التفوق والتقدم في مجالات مختلفة مما يجعله ادافا قوية لفهم عالمنا بشكل اعمق واكثر دقة